بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما داراكم الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصده في عمد ممدده.